ولو يُآخذُ الرحمن الرحيم يا سيد الحكيم إنك لمن انذ الى العزيز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 وَجَعَلنا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَينا عَلَيْهِمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرون وَسَغَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ يا الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وان قرن